السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنشى خلقه وبرى وقسم أحوان عباده غنا وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرى وأسبل على العاصين فترا هو الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الترى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 وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار ونتأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من طالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته ما بعد أيها الإخوة المؤمنون فؤادك قد من زبر الحديد ودمعك في المطائب كالجليد أتعقل ما دهتك به الرزايا وتبصر ما جنته يد اليهودي وتضرب والدماء هناك ثالت وروت كل رابية وبيدي يعيث بأمتي قتلا وأسرى ويهدك عرضها نتن قرود بغزة في العراء تصيح تكلا فترجم بالقذائف والرعود وأشلاء مبعثرة لقوم يزين جباهم أثر السجود وأطفال الحصار قضوا سراعا ضحايا كل كاذبة الوعود مجازر ضجت الفلوات منها وشاب لهن ناصية الوليد إلى ما نظل نرتقب المآسي وننظر للفواجع من بعيد أيها الشرفاء تعيش أمتنا جراحا متعددة منها الجرح الذي في الجبين غزة وفلسطين إننا عندما نتحدث عن غزة لسنا نتحدث عن قطاع فيه مليون أو مليون إنسان إنما نتحدث عن قضية من قبرنا الأمة إننا, نم إننا نقف مع غزة دينا وعبادة نتقرب إلى الله تعالى بها أيها المسلمون إن غش اليهود وخيانتهم وحقدهم على ديننا أمر لا يتمارى فيه إذنان قال الله جل وعلا لتجدن أشدنات عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال الله جل في علاه ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم وقال تعالى لا يأنونكم خبالا وادوا ما عندتم يفرحون بتعبنا ونصبنا وجهدنا واختلافنا والمصائب التي تنزل بنا وادوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم تهديدا وحقدا وشناعة قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر ومن قرأ القرآن عرف فعلا أن اليهود هم العدو الحقيقي للمسلمين بدأت عداوتهم للنبي عليه الصلاة والسلام منذ أن كان صغيرا في المهدي لما روى ابن سعد في الطبقات أن حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها لما حملت النبي صلى الله عليه وسلم ومضت به في مهده ماضية بها إلى قومها لترضعه في بني سعد قالت مررت على نفر من يهود فلما رأوا حليمة ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم بين يديها ونظروا إلى وجهه عرفوا فيه بعض العلامات فسألوها قالوا هذا ولدك قالت نعم قالوا أبوه حي قالت لا بل أبوه ميت فهموا به لينتزعوه منها قالت كلا بل أبوه حي وأشارت إلى زوجها قالوا والله لو كنا نعلم أن أباه ميت لأخذناه قالت لما قالوا لأن عليه العلامات التي ظهرت في كتبنا أنه يبعث نبي من بعد نبينا فكانت عجوتهم للمسلمين منذ أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهده ثم لما بعث عليه الصلاة والسلام نبي ينذر الناس من عبادة الأسلام ويأمرهم بالإيمان والإسلام اقترحت قريش أن يخرج نفر منهم لسؤال اليهود في المدينة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن دينه وذلك قبل أن يهاجر إلى المدينة مضى نفر من قريش إلى اليهود وسألوهم عن دين النبي صلى الله عليه وسلم أعلى حق هو فقال اليهود كلا بل أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا أنتم يا من تسجدون للأصنام وتتقربون إلى الأوتان أنتم يا من تشركون بالله تعالى أنتم يا من تصرفون العبادة لغير الله أنتم يا من لا تصلون ولا تزكون ولا تقومون بشيء من شعائر الدين أنتم أهدا من هؤلاء المؤمنين الموحدين أنتم أهدا من الذين آمنوا سبيلا عندها زادت قريش من من من من حربها للنبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت قبائل اليهود لا تزال تحاربه يوما بعد يوم أيها الأحبة الكرام إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بعداوة اليهود وأخبر أن القتال يقع في آخر الزمان بيننا وبين اليهود وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على مثل هذا البلاء والمصائب وقد بين الله عز وجل أن الدين إنما يصعد على الجماجم ويشرب من الدماء قال الله جل وعلا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما اتكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا لا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وتبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين أيها الأحبة الكرام إن الذين خانوا غزة اليوم لهم تاريخ طويل بخيانتها بل إن تاريخ فلسطين اليوم له تاريخ طويل من الخيانات عبر التاريخ سواء مع عربي او مع غير العرب تأمل اليوم من الذي يحمل يهود في بلسطين من الذي يمنع المجاهدين من الوصول اليها من الذي يمنع وصول السلاح الى اخواننا بالله عليكم اين المنظمات الدولية اين منظمات حقوق الانسان اين محكمة العدل الدولية بل اين حزب الله الذي كان يستعرض قواه في كل موطن اينه اليوم عن الانتصار لاخواننا اين ايران التي تفتخر بصواريخها في كل محفل قدرتها النووية أينها اليوم من نصرة إخواننا في فلسطين كفرنا والله بالمنظمات الدولية وكفرنا بمجلس الأمن وكفرنا بمحكمة العدل وأمنا بالجهاد في سبيل الله يا رجالات غزة علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا علمونا بأن نكون رجالا فرجالاتنا صاروا عجينا يا رجالات غزة لا تبالوا بإذاعاتنا ولا تسمعون شاهدوا وضعوا بكل قواكم واحزموا أمركم ولا تسألونا نحن أتباع مجلس الأمن والعدل فخوضوا جهادكم وتركونا إننا نهاربون من خدمة الدين فهاتوا حبالكم واشنقونا نحن موتى لا يملكون ضريحا ويتامى لا يملكون عيونا يا رجالات غزة لا تعودوا لكتاباتنا ولا تقرؤون نحن إخوانكم فلا تشبهنا. نحن أصنامكم فلا تعبدونا نتعاطى المخدرات السياسية والقمع ونبني مقابر وسجون. حررونا من عقدة الخوفدين واطردوا من رؤوسنا الأفيون أمطرونا بطولة وشموخة واغسلونا من قبحنا اغسلونا عجبا من الذين يدعون اليوم إلى التعايش السلمي مع اليهود وهم أهل الغدر والخيانة عجبا من قوم يدعون إلى التعايش السلمي مع هؤلاء وهم يشهرون السلاح في كل موطن امام اخواننا وامامنا في كل مكان لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة عنتنا قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبرا تعبنا من استجدائهم ولنا ستون سنة ونحن نستجهم في كل مكان وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واخذتم البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجع دينكم وقال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها يعني ستصبحون كأنما أنتم طعام في قصعة والأكلة ينادي بعضهم بعضا إلى الطعام لينهش كل واحدة منه جزءا قال يوشكوا أن تدع عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى طفعتها قالوا او من قلة نحن يا رسول الله يوم عيد قال صلى الله عليه وسلم لا لا ولكنكم يومئذ كثير أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا يقففن الله في قلوبكم الوهن قيل ومن وهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا والخلود إليها والجبن الذي يقع في القلوب وكراهية الموت والله ما أطاب الناس اليوم من المسلمين الذين عندهم قدرة على فتح الحدود مع إخواننا أو على ما أصابهم إلا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الوهن حب الدنيا وكراهية الموت ستبذل الجبن إذا كان في القلب يمنع المرأة من خدمة دينه ويحول وبين نصرة عقيدته او الانتصار لمباذئه اذا وقع الوهن والذل والجبن في القلب فكبر على صاحبه أربعة حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وبينا ان في اكناف بيت المقدس وفي بيت المقدس طائفة منصورة فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين. قال وهم كالأكل وهم كالك الطعام بين الأكلة قال الصحابة يا رسول الله ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يضرهم من خد لهم ولا من خالفهم قال الصحابة يا رسول الله وأينهم أين هؤلاء الذين لا يزالون على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين وهم كالطعام بين الأكلة يا رسول الله فأينهم فقال عليه الصلاة والسلام هم ببيت المقدس أو بأكناف بيت المقدس إما في القدس أو بجوانبها قالهم ببيت المقدس أو بأكناف بيت المقدس والحديث ذكره الطبري والإمام أحمد وغيرهما وهو حديث صحيح فهذا الذي ينطلق على إخواننا ترى أنهم على قلة سلاحهم وضعف عددهم ومع مع عدم وجود التحصينات الكافية من ملاجئ وغيرها مع قلة ذلك قلة العدد والعدة إلا لأنهم والله لعدوهم هم قادرون وعلى إيمانهم هم ثابتون ونسأل الله تعالى أن يسكن روعهم وأن يسدد رميهم وأن يجمع كلمتهم وأن يثبتهم على دينهم أيها الشرفاء إذا أردنا نصر الله جل وعلا أولا أن ننصر دينه بالالتزام به والاجتماع عليه والبعد عن خلافاتنا بقدر المستطاع تلك سنة الله تعالى الماضية يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال الله جل وعلا وهو يبين سبحانه أنه يبتل المؤمنين ليمحصهم قبل أن يمكنهم قال الله جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا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 أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقال جل وعلا وما كان الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب وقال جل وعلا أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخلوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجح والله خبير بما تعملون الانتصار له زمن يأكل من أموالنا ويشرب من دمائنا ويأكل من أعمالنا ذلك ولو يشاء الله ننتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله هؤلاء الستمائة أو السبعمائة أو الألف أو الثانية آلاف الذين قتلوا في سبيل الله والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاله بلثان الواثر المطمئن المنتصر قاله عليه الصلاة والسلام بعد الانتهاء من معركة أحد لما قام أبو سفيان بعد نهاية المعركة وكان أبو سفيان قبل أن يسلم هو قائد المشركين في تلك المعركة قام أبو سفيان قال يوم بيوم بدر يعني أصبتون في يوم بدر أصبتم من سبعين وأصبنا منكم سبعين والحرب سجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له لا تواب لا تواب قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار نعم قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فيرجى لمن يسكب دمه ولمن تزهق روحه ولمن يبذل مانه أو, يهد أو يهدم بيته في سبيل الله يرجى أن يكون ممن ينتصر الدين ويفعد على أتافهم فإذا احتسب الأجر وطلب وصارت نيته صادقة إلى ربه جل في علاه فهو الرابح الأكبر عند ربنا سبحانه وتعالى إن القتلى الذين سقطوا في غزة ليسوا والله خسارة على الإسلام والمسلمين بل هم بإذن الله تعالى نسأل الله ونحسبهم شهداء يرتفع عليهم الإسلام وما رأينا من المسلمين في كل بلدان العالم إلا رغبة في نصرة إخوانهم واحتواء لهم والضواء عليهم وتجد أن ومفهوم الجهاد يتحرك في قلوب كل هؤلاء من عرب أو من عجم وما هذه الجموع التي خرجت في الشوارع تصيح بنصرة إخوانها وتطالب بفتح باب الجهاد إلا جموع حركت تلك الدماء التي سانت حركت الدماء الجامدة في قلوبهم عندها تنادوا للجهاد في سبيل الله ولعل الله تعالى يصيب الأمة بمثل هذه المصائب وينزل بها هذه البلايا ويجعل علي هذه الرزايا لأجل أن يحقق الله تعالى من وراء ذلك محاسن ومقاصد أعظم مما يصيب إخواننا ولقد أصاب الإخوتنا المجاهدون في غزة من العدو إصابة عظيمة فنحن لا نزال نسمع في الأخبار وفي غيرها سواء من خلال الفضائيات أو من خلال الإنترنت وغيره نسمع عن قتلى في صوب اليهود وعن جرحى وعن معاكين أصيب بأعادة دائمة قال الله جل وعلا إن تكونوا تألمون إذا أنتم تألمون لحال إخوانكم وتجدون في أنفسكم حزنا ووجدا عليهم فإنهم يألمون كما تألمون والله إن الذي يصيب اليهود من الهنع والفزع والله إنه أضعاف يصيب إخواننا كيف لا واليهود أصرا نشأوا على حب الحياة والرغبة فيها والتعلق بها أرأيت يهوديا يبقى في بيته ويقول لن أخرج ولا يدك بيتي على رأتي أرأيت يهوديا أو يهودية يقتل ولدها أو يقتل أخوه ثم لا يبكي ولا يجزع ويقول أحتسبه شهيدا عند الله تعالى أو يقتل جمع من أولاده خمسة أو ستة ويقف أمام الكاميرات يتكلم عن فضل الشهادة في سبيل الله ويعيد لنا ما كان يفعله الأوائل أرأيت يهوديا يفعل ذلك هم من أول صاروخ يقع على مدينتهم يبيت في مليون إنسان من أول صاروخ أو صاروخين وقعت عليهم وهي وهي صواريخ لا تعد شيئا بجانب تقرية الصواريخ التي يطلقونها هم ومع ذلك جعل الله تعالى الرعب في قلوبهم قال الله ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة بل خلال الأسبوع المنصر عطرت إسرائيل الدراسة والوظائف ومدتها يومين إلى يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء خوفا من الصواريخ التي وهي إنما هي طواليق معدودة ولا تصيب إلا شيئا يسيرا ومداها قريب ومع ذلك ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة يريد أن يبقى حيا لكن انظر إلى نفسيات إخواننا وإلى محبتهم للجهاد والإيمان وإذا خالطت بشاشته القلوب صنع لأجل ذلك العجائب إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله من أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به نقول لإخواننا في غزة استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ووالله لينصرن الله تعالى دينه وليعلين الله تعالى شريعته شاء من شاء وأبا من أبى إن قضية فلسطين قبل أن تكون قضية عربية أو قضية القومية إنها قضية إسلامية إنها قضية دينية فلسطين هي مهبط الأنبياء وأول ما توجه النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة توجه إلى فلسطين مصليا إن فلسطين هي التي ينزل فيها عيسى بن مريم عليه السلام التي الذي ينزل فيها ويقتل فيها الدجال إن أرض فلسطين والشام هي التي تشهد المعركة العظمى بين المسلمين واليهود إن الشام هي التي تشهد المعركة بين المسلمين والنصارى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهي أرض مباركة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والله لينتصرن إخواننا وإذا نظرت إلى اليهود تجد أنهم ما دام أنهم يستعملون سلاحهم الجوي فربما يقتلون ما شاء لكنهم إذا نزلوا إلى الأرض ظهر ضعفهم وخورهم وجبنهم حتى وإن كان مسلحا بأنواع السلاح إلا أنه في داخله جبان نعم هو جبان وانظر في التاريخ كله وقد تأملت في التاريخ لم أرى أبدا أبدا أن اليهود قاتلوا جيشا مقابل جيش كلا ولن تجد في التاريخ أبدا أن اليهود اجتمعوا وتقاتلوهم وجيش مقابل لهم حتى لو كان هذا الجيش نطرانيا أو كان بوديا أو كان وثنيا أو كان على أي دين لا يمكن أن يقابل اليهود جيشا آخر يتقاتلون رجلا أمام رجل هم لا يطيقون ذلك وقد أخبر الله عز وجل بخبرهم وجلانا شأنهم فقال سبحانه وتعالى لا يقاتلونكم جميعا لا يمكن أن يقاتلوكم وهم مجتمعون صافون رجال أمام رجال لا يستطيعون ذلك قال لا يقاتلونكم جميعا إذا كيف يقاتلون لا يا ربي قال إلا في قرى محصنة إما أن يكون وراء قرى محصنة وما بناء هذا الجدار العازل على على كلفته المادية وطوله إلا وصف لما ذكره الله عز وجل وتحكيه لذلك إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر وتجدهم فعلا تجد أن اليهودية لو خرج أمامه عشرة من أطفال يحملون حجارا لن تجد أبدا صورة ليهودي يمسك رشاشا في يده ويقابلهم كرجل أمام رجال أو رجل أمام أطفاله هو لا يطيق ذلك فإما يرجع إلى دبابته ويحتمي بها أو يرجع إلى جيبه وسيارته فيفتح الباب ويحتمي وراءه أو يحتمي وراء جدار لا يقاتلونك جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى والله إن ال يهود إذا قاتل المسلمين على الأرض لا ترين من المسلمين أعاجيب لا ترين منهم أعاجيب وأنا أكاد أصي ما وصلني على هذا في المحمول من رسائل مكتوبة من إخواننا في غزة آخرها وصل اليوم مجاهدون أشاوس يقول أحد فضيلة الشيخ أنا خارج الآن إلى عملية أسألك بالله أن تسأل الله تعالى لي الشهادة أي قلب هذا الذي يطيق ونفارق أهله ويفارق ولده ويفارق ماله ويفارق داره وينتزع روحه يجعلها على راحته لأجل أن تتخطفها طير المنايا ماذا دام أنها تكون في سبيل الله بالله عليه أفل يهود أمثال هؤلاء ولا تجدنا أن الله الناس على حياة نحن نقول لإخواننا إن قتلتم بإذن الله تعالى حظكم وإن انتصرتم فأنتم على أجر عظيم أما اليهود فماذا يقولون لجنودهم يقول قاتل لأجل أن نعطيك أقدمي السنة وسنتين أو لأجل أن نعطيك مالا أو تعلق على صدرك نيشانا أو نزيدك نجمة أو شريطا فتجد أنه يتمسك بالحياة أكثر مما يتمسك أولئك بالموت جئناك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة أيها الإخوة الكرام ينبغي أن يقع في قلوبنا اليقين بنصر الله تعالى لدينه. انت من أن يقع في قلبك خور أو ضع. اليوم أعلن أن في مجلس في مجلس الخوف الذي يسمونه بمجلس الأمن وهو الله مجلس الخيانة. نحن اليوم في اليوم الخامس عشر أو الرابع عشر لهذه المذبحة والمحرقة والإبادة التي تقع من في غزة. فلما دخل اليهود الدخول البري منذ أسبوع وبدأ القتل فيهم. وبدأت الأخبار تظهر صورا لإخواننا وهم يقنصون اليهود كما تقنص الحشرات أو السباع وتجد أنهم بدأت الأرقام تظهر فاعترفت إسرائيل بأنه أكثر من سبعين معاق خلال أول ثلاثة أيام من الغزو البري وأخبر إخواننا أنهم يقتلون جموعا من اليهود مفجرين لهم وأصبحوا يضربون الدبابات بقذائف الهاون فاجتمع عندها مجلس الأمن وقرر بإيقافي بإيقاف إطلاق النار الملزم للطرفين سواء لإخواننا في حماس أو للعدو الإسرائيلي الآن تذكرتهم يا مدلس الأمن لما ظهر الرعب في قلوبهم واكتشفوا فعلا أنهم بقتالهم وقد دخلوا وبدأوا يقتلون الناس وضربوا بالضرب الجوي ومع ذلك لا يزال المجاهدون يقاتلون ولا تزاول الصواريخ تدك مستوطنات ومغتصبات اليهود عندها أدرك اليهود أنهم لا طاقة لهم بإنسل هؤلاء لا لا طاقة لهم بقتالهم والرجل من المسلمين كألف رجل من أولئك اليهود بل أعظم عندها يتحرك اليوم اليهود والنصارى ومن شايعهم ويقولون نطالب بوقف أطلاق النار الفوري الآن لكل الطرفين والله لما سمعت هذا الخبر في هذا الصباح تذكرت ما وقع في البوسرة والهرسك لما وقع قبل سنوات بين إخواننا في البوسرة بين المسلمين وبين الصرب ما وقع واشتغ الصرب قتلا وإبادة إبادة معنى كلمة إبادة وهو أن تمشي وتقتل دون أن تلتب إلى صغير أو كبير رجل أو امرأة إلى أن تقتل فقط لمجرد القتل فلما, فلما صف المجاهدون صفوفهم ورتبوا أمورهم وبدأت الانتصارات معهم عندها تحرك مجلس الأمن وطالب بإيقاف طلاق النار في البوسرة والهرسك وبذلك بعد أشهر من بداية المعركة طالب بهقاف تطراف النار وطالب بقوات دولية تدخل وما شابه ذلك لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم أنتوا صدق حسنة تزول، وأنتوا صدق مصيبة يفرحوا بها، يفرحوا بها، وإن تصبروا، تصبروا وتتقوا، لا يضركم كيدهم شيئا إن تكونوا تأذون، فإنهم يأني الله والله الله يأني الله يأني الله يأني الله والله الله يأني الله يأني الله يأني حياة حماسية التي كانت هي التي كانت تستدير هؤلاء اليمن حماسهم الذين أتوب المسئ أتوب المشكلة على على ما أشبه هذا الكلام بكلام المنادلين الأوائل الذين خرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم تسعمئة وخمسين مقاتلا خرج بهم صلى الله عليه وسلم إلى معركة بخت فلما وصلوا إلى المعركة رجع منهم ثلاثمائة قيادة عبد الله بن أبی بن منافقون. ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ستين أو أو سبعمائة. فلما وضعت ما وقع من القتل على على المسلمين في معركة فرعون وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بجراحات واستشهد من استشهد من المسلمين قال أولئك المنافقون لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. بدأ عبد الله بن أبي بكر. أنا قلت لكم لا لا تخرجوا القتال هنا. رأيت ما الذي حصل. ها هم الآن قتلوكم. هذا كلام ملافقين اليوم. يقول حماس هي التي كانت تفعل ما تفعل أنا نفسيها. أيها الإخوة أنت تدري كم كان أصحاب كم كان أهلنا في غزة يذنون يوميا أثناء الحصار ثلاث سنوات. تدري كم كانوا يذنون يوميا من الموتى من الجوع ومن المرض ومن الأطفال الذين يصبح عندهم. أنواع من الأمراض بسبب سوء التغذية عند أمهاتهم أصلاً. هل تعلم أنهم كانوا يدفنون يوميا في المقابر من خمسين إلى ستين ميت في غزة؟ مثال حصار. يعني المسألة قتل في قتل. سواء تقتل بالسلاح أو تقتل بغيره. يا أخي لا تسقني ماء الحياة بدليل بل بل بل فسقني بالعز كأس الحنظري. إذا إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانة. إذا ك هذا الحصار قد ضيق عليهم ولا يدخل إليهم إلا النظر اليسير هل تعلمون أن غزة اليوم هؤلاء المليون ونصف إلى مليونين إنسان هل تعلم أنهم يحتاجون يوميا إلى تسعمائة شاحنة غذاء ودواء حتى يبقوا أحياء ليس لأجل أن يشبعوا ويكبروا كروشهم لا حتى يبقوا أحياء ومع ذلك نفرح إذا قالوا أذنت إسرائيل بدخول العشرين شاحنة بدخول وما لا تفعل عشرون شاحنة أو ثلاثون شاحنة إذا كان إخواننا أفرنهم وحاصروا ويقتلون ويصيبهم ما يصيبهم ويقاتلوا أيضا إخواننا من حماس ومن المجاهدين في خارج فرسطين ويقتلون في كل يوم ثم نقول لا تضربوا صواريخ القسام اليوم مع الأسف في, في مجلس الخوف يقولون ولا بد من إيقاف دخول السلاح إلى غزة إلى إلى سبحان الله إيقاف دخول لا. طيب بما يقاتلون عن أنفسهم أتريد من يقاتلوا والحجارة. انت والحجارة إن, إن يسقفوكم يقول الله إن يسقفوكم يكون لكم أعداء إذا أنسكوكم وتمكنوا منكم لن يكونوا أحبة ولا ولا أصدقاء لكم ولا ولا رؤوفون بكم ولا رحمون بكم قال إن يسقفوكم يكون لكم أعداء ويبصدوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء قال الله وودوا لو تكفرون هذا كلام رب العالمين إن ماذا يفعلون يا ربي إذا تمكنوا منا يكون لكم أعداء وماذا يفعلون أيضا ويبسطوا إليكم أيديهم كتلا وإيجاء وألسنتهم بالسوء طيب ماذا يريدون يا ربي وود لو تكفرون وود لو تكفرون نسأل الله تعالى أن يعز ذينا وأن يعلي الشريع الله تعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في بلطين وفي كل أرض من أرضه هذا الجلال والإكرام اللهم سدد رميهم اللهم فوض آراؤاهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم ثبتهم, على دينهم. اللهم ثبتهم على دينهم اللهم ثبتهم على دينهم اللهم ثبتهم على دينهم اللهم إنا نسألك أن تلينا عجائب قدرتك في اليهود اللهم اجعل غزة مقبرة لهم اللهم اجعل غزة مقبرة لهم اللهم اجعل غزة مقبرة اللهم أذل دماءهم على أرضها حتى تشفي صدورنا يا قوي يا, يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز اللهم عليك بمن بمن ساعد اليهود اللهم عليك بمن أعانهم اللهم عليك بمن أعانهم اللهم, بمن أعانهم اللهم مزق اليهود في البلاد تنزق الريح الجراد اللهم خالب بين كلمتهم اللهم مزب ملكهم فرد جمعهم شد شملهم يا قوي يا عزيز أيها الإخوة الكرام بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثير حالنا مع اليهود فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله قال عليه الصلاة والسلام إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود وقوله عليه الصلاة والسلام يقول الحجر والشجر دليل أن اليهود يبقون على طبعهم في الاختفاء خليلهم فالحجر والشجر وقوله صلى الله عليه وسلم إلا الغرقة يصدقه أيضا ما, ما يقع اليوم في مغتصبات اليهود وما يقع حول بيوتهم ولو أن أحدكم نظر من خلال بعض البرامج ال ال ال ال الكمبيوترية حول, حول اكتشاف الأماكن لو استطاع أن ينظر إلى بعض مغتصبات اليهود عبر الأخبار الصناعية لو وجدت أنهم فعلا يسرعون هذا الغرقة في طرقاتهم وحول بيوتهم لأنه جاء في كتبهم أننا نقتلهم وأنهم يختفون لقتالنا خلف هذا الشجر من الغرطج وروى الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود على نهر بالأردن أنتم شرقيه وهم غربيه قال فتقتلونهم ونهر الأردن هو نهر جف في الأردن وقيل إنه هو البحر الميت وهو يمتد من الشمال إلى الجنوب وإذا وقفت في ونظرت إلى إسرائيل ترى أن بينك وبين مسافة فقط 12 كيلا فقط ويقال ان البحر الميت لا يزال ينقص حسب الدراسات وانه بعد 14 سنة سوف يجب كما هي الدراسات الجيولوجية والعلم عند الله تعالى لكننا سنقاتلهم ونقتلهم. لذلك ينبغي على الإنسان أن يتعامل مع مثل هذه القضايا بالحماس المنضبط كم مرة تحمس الشباب حماسا زائدا عن اللازم ثم كانت النتيجة بعد ذلك عكسية على الدين وعلى مظهر الدين وعلى أهل الدين وعلى الدعوة إلى الله تعالى وعلى النشرة الشرعية ينبغي مع حماسنا لديننا ومع ألمنا لإخواننا أن يبقى المرء منضبطا بالطوابط الشرعية مستنيرا بنور الكتاب والسنة متبعا لكلام من ينصحه من ولاء أمره وعلمائه حتى يسير فعلا على الهدي المستقيم دون أن يكون متصرفا تصرفا قد يجر عليه مصيبة بدلا أن يجر عليه شيئا من الحسن الذي كان يرجوه أي ولا حبة الكرام ولا ننسى أيضا أنه ينبغي أن ندعو إخواننا في كل موطن بأن ينصرهم الله تعالى وأن يؤيدهم ولا ننسى أيضا أن ندعو لكل من تبرع لإخواننا ولكل من وقف معهم وقد كان لبلادنا المملكة العربية السعودية جهدا ذلك باستقبالها لأعداد من المصابين وبجمعها للتبرعات وإرسال أعداد كبيرة من المؤن لإخواننا هناك أسأل الله تعالى أن لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجليل الثواب أسأل الله تعالى أن عز الدين الله ما عز الإسلام والمسلمين الله ما المجاهدين وأنصرهم في كل مكان اللهم الله المجاهدين في سبيلك في كل مكان الله ما المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم مكان. يا حيو يا قيوم اللهم أرين عجائب قدرتك في اليهود. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم مزق ملكهم وفرق جمعهم. اللهم سلط عليهم الأمراض المستعصية والدواب المؤذية. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم ألقي الشقاق والنفاق والخيانات بينهم. يا قوي يا عزيز. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. وهذه غيظ قلوب اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, وعلى آل إبراهيم, وعلى آل إبراهيم, وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجين